عينك عينك عينك عينك باشها نظرت عينك لو بتنبعne عيني يا عيني تسأل وينك عينك عينك عينك باشها نظرت عينك لو بتنبعne عيني عيني تسأل وينك عمرك� نہ حبيت نركيه ما قاسيت اول منر غيتك ليش تتحبييت وانت حب الاول عندك تحول مهما ديابك طول ديابك Waarom zou ik het niet of ik het goed heb gedaan. I'm <laughs>